ومن الشياطين من يغوظون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستلبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه, وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلك لكل من الطابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن فَدَهَارَكَ إِن كُنتُم يَظَالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْزِّلُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا ابْنَ آدَمَ رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَخْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا إِنَّ كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين